أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م هذا ذكر وإن ل ل م ت ق ي ن ل ح ن جنات مآب ع د ن مفتحة ل ه م ا ل أ ب و ا ب م ت ك ي ن ف ي ه ا فيها بفاكهة يدعون فيها بفاكهة كثيرة و ش ر ا ب و ع د ه ا ص ر ا ا ت ل ط ر ف أ ت ر ا ب هذا ما ت ل ع د و ن ا ل ي و م ا ل ح س ا ب إن هذا ل ر ز ق ن ا م ا ل ه من نفاد هذا وان للطاغين لشر م آ ب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم. لا م ر و س ا ب ه م النابلسي للعلوم الاسلاميه ن م و م و ع ه ل ن ا ف ب ل س ا ل ق ر ر ا ق ا ل و ا ربنا م ن قدم ل ن ا ه ذ ا فزده, عذابا فزده عذابا ضعفا عذابا ف ي ن ه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 وما من اله الا ل ه إ الله الواحد القهار 「こん ن ちは」 قال ل ل ربك موسوعه ل ا ئ ك النابلسي للعلوم الاسلاميه ا ب م و س و من ا ل ك ا ف ر ي ن ق ا ل يا إ ب ل ي س ما منعك أن تسجد للعلوم م ا خ ق ت ت بيدي ب أ س ك الاسلاميه ي ن ن خير منه خلقتني من نار قال فاخرج م ن فإنك ه ا رجيم و إ ن ع ل ي ك ل ا ت ي إ ل ى يوم ي ا ل د ن ق ا ل ر ب فأنظرني إ ل ى ي و م ي ب ع ث و ن ق ا ل فإنك من ا ل م ر ي ه إلى ي و م ا ل و ق ت ا ل م م ع ل و ق ا ل ف ب ع ز ت ك ل أ س ي ن أجمعين ه م إ ل ا ع ب ا د ك م ن ه م ا ل م خ ل ص ي ن ق ا ل ف ا ل ح ق و ا ل أقول ل ح ق أ م ل أ ن ج ه ن منهم م ومن من ت شركه م ن م أجمعين ا ل ه أ ى شركه دعويه من غير وما أنا من م أنا ا ل ت ربحيه ن ن إ إلا ذات ك ر ل ل ع مضمون اجتماعي د